وعلى آله وصحبه أجمعين ضمن دروس تفسير سورة النساء يقول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم إلى آخر الآيات ذكر الله عز وجل في الآيات الماضية كما تعلمون ما يحل ويحرم من النساء ثم ذكر متى يجوز نكاح الامه ذكر في الايه الماضيه شروط ذلك ثم ذكر الله عز وجل انه يريد بذلك ليبين لنا اي الحلال والحرام يبين لنا الحق من الباطل لماذا حتى نتبع الحق ونجتنب الباطل ولذلك قال يريد ليبين لكم أي كل ما تحتاجون إليه ومن ذلك ما ذكره في الآيات الماضية مما يحرم من النساء ومما يحل فالله عز وجل يريد ليبين لنا يبين أمر الدين ومصالح الأمر وما يحل وما يحرم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم اي يدلكم ويوفقكم سننا ما معنى سننا طريق طريقه طريقه الذين من قبلكم سنن وقد اختلف العلماء ما المراد ويهديكم سنن الذين من قبلكم فقيل المراد بالسنن ما قاله الله عز وجل في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وقيل المراد ما ذكره الله عز وجل في قوله شرع لكم من الدين ما وص به نوحا وقيل طرق من قبلكم إلى الجنة وقيل مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين والطرق التي سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم وهذا طبعا قريب من الذي قبله وقيل المراد بقوله سنن طرق أهل الخير والرشد والغي لماذا؟ فمن كان قبلكم من أهل الحق والباطل يبين طريق الحق وطريق الباطل ما كان عليه الأمم الماضية ما الفائدة؟ الحق نتبعه والباطل يجتنب يعني مثال اخبرنا الله عز وجل أنه أهلك الامه الفلانية بسبب ذنوبها ماذا نستفيد؟ نستفيد أن نجتنب الذنوب أو نجتنب ما يؤدي إلى غضب الله عز وجل اخبرنا مثلا طرق الأنبياء طرق الصالحين فلان آمن من قومه وأسلم وآمن فإننا نتبع ذلك يهديكم سنن الذين من قبلكم من الأنبياء والصالحين وغيرها هذا هو معنى الآية ومازال الله عز وجل يقص علينا يقص علينا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن قصص الأنبياء فيها فوائد فوائد عظيمة التسليه والثبات انظر مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم تتقون هذه فيها فائدة تسليه تسليه ماذا أن الصيام كما كتب عليكم أيها الأمة فقد كتب على من كان قبلكم فتلاحظ أن في ماذا تسلي لهذه الأمة تسليه. معروف أن الإنسان إذا قيل له هذا الأمر ليس عليك أن تفق على جميع الناس فإنه يتسلى فالله عز وجل يهدينا سنن الذين من قبل من الأنبياء من الصالحين كيف ثبتوا وكيف آمنوا وكيف صبروا وكلنا أيضا نعرف حديث يُعْتَى وَحَدَكُمْ في من قبلكم يؤتى فينشر بالمنشار الحديث المعروف حديث خباب رضي الله عنه عند البخاري فيفرق فرقتين ما يسده ذلك عن دينه مثلا قصة أولئك أصحاب الأخدود وماذا فعل بهم أهل الإجرام وغيرها كثير وكثير يهديكم سنن الذين من قبلكم حتى تقتدوا بهم وحتى تعرفوا أن الله عز وجل أهلك كثيرا من الله وكلا أخذنا بذنبه يريد الله عز وجل ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم أن يريد أن يوفقكم للتوبة والتوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة ويقبلها منكم توبة الله عز وجل تنقسم قسم قسمين الأول الأول توفيق الله العبد التوبة كما قال ثم تاب عليهم ليتوبوا بمعنى وفقهم للتوبة ليتوبوا الثاني قبولها كما قال وهو الذي يقبل التوبة من عباده والله عليم حكيم كما تعلمون سبق اسم الله العليم في أول الصورة بحثه والحكيم لكن نمر سريعا والله عليم عليم بمصالح بمصالح عباده فحينما يحرم ويحلل فإن الله هذا ناتج عن علم فالله عز وجل عليم بكل شيء وذلك ما تجد صورة من المصحف ورقة من المصحف أبدا إلا تجد فيها اسم عليم، وهو بكل شيء عليم إن الله كان عليما حكيما وهو العزيز الحكيم وهو العليم الخبير ما تجد إلا هذه الصفة لأن صفة عظيمة لأن العبد متى علم أن الله عز وجل عليم به فان ذلك رادع قوي عن المعصيه الله عز وجل وايضا رادع عن المعصيه وايضا ثاني فيه رادع عن المعصيه ايضا فيه ماذا فيه تشجيع على الطاعه وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه هذا يؤدي الى ماذا يؤدي الى التشجيع على الطاعه اذا كان الله يعلمها فلا يستحقر ولا قرش ولا درهم والله عليم بكل شيء حكيم حكيم في أقواله حكيم في أفعاله حكيم في أحكامه سبحانه وتعالى الحكيم اسم من أسماء الله متضمن للحكمة البالغة الكاملة ومن ذلك أحكام الله عز وجل حينما حرم هذه النساء وأحل هذه النساء هذه ناتج عن علم وحكمة وقد تكلم وقد سبق في أول الصورة الكلام عن صفة الحكمة فكل شيء في هذا الكون لحكمة قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم ليلا ترجعون أبدا وقال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سداء أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث نعم. كل شيء لحكمة هذه قاعدة كما ذكرنا في أول الصورة السماء وما خلقنا السماء والأرض وبينهم الآبين قال الله عز وجل في ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فالله عز وجل خلق السماء لحكمة من ذلك الحكمة أن يعلموا أنه لا إله إلا الله عز وجل وأن يعلموا عظمة الله عز وجل وأن المستحق للعبادة هو الله تبارك وتعالى حكيم في كل شيء في شرعه وفي أقواله وفي أحكامه فلذلك يطمئن القلب ويرتاح انظر مثلا حكمة وجود إبليس لا حكمة وجود بليس لا حكم عظيم ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين من أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها من هذه الحكم حتى يعرف المحب لله غير المحب لله لأن الله عز وجل يحب ماذا يحب من عبده مراغمة الشيطان سبق أيضا في سورة العمراة ويتخذ منكم شهداء الحكم من الشهداء أو الحكم من الجهاد من الحكم الجهاد أن الشهادة منزلة عالية ومنزلة رفيعة ومنزلة عظيمة لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الشهادة إلا أن يقتله الكفار الذين يبوضهم الله فمن حكم الجهاد أن تصل لهذه الدرجة من غير جهاد لن يصل الإنسان للشهادة فلا يقول أحد فلان تقي مات شهيداً هذه كرامة وإذا ذكرنا في سورة الإمر أنه عبر بماذا ويتخذ يعني تحرك لحظاً القضية اصطفاء ويتخذ منكم شهداء فحكيم الله عز وجل كل شيء لا وحده ما في لا تظن الجهاد الجهاد لا وحكمة الشهادة لا تصل لهذه الدرجة العالية التي من أعلى الدرجات وأعظم الدرجات إلا بالشهادة أن يقوم الكفر بقتلك نعم فمنزلة عظيمة عالية والله عليم حكيم وفيها تمهيد للنفس وجهه أن أي حكم يأتي الإنسان يستسلم له لماذا؟ لأنه ناتج عن علم وحكمة حتى لو نطيل أنه سبق لكن لا بأس أن أذكر لكم أعرف شخصا لا يصلي فأصيب بجلطة فبدأ يصلي طبعا شوفي ولا يصلي ما يترك الصلاة ما رأيكم يمكن لو لا المرض بعد الله لا بعد. ما بدأ يصلي بدأ يصلي ويصوم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم هذا توكيد لقوله تعالى ويتوب عليكم والله عز وجل يفرح بتوبتي عبده فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض فلات طبعا هذا الحديث عظيم هذا الحديث عظيم انتبه الله الجبار العظيم الذي غني عن طاعاتنا وغني عن عباداتنا وغني عن كل ما نقوم به سبحانه وتعالى هو الغني الحميد يفرح بتوبة عبده كإنسان في البر سقط عن بعيره وضله ماذا ينتظر ينتظر الموت في صحراء ينتظر الموت جلس تحت شجر ينتظر الموت فاستيقظ واذا بعيره على رأسه فالله عز وجل افرح من ذلك بذلك وقد تكلمنا عن التوبة في درس ماضي ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد أتباع الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أي تنحرفوا عما يريد الله لكم من الاستقامة على هدى الله وسلوك طريق الحق وتسلك طريق الباطل ميلا عظيما ويريد الذين يتبعون الشهوات قيل اليهود وقيل النصارى وقيل الزنات وقيل وقيل وقيل من راجح؟ العموم الكفار اليهود اليهود والنصارى يصرفون مليارات وقنوات كاملة, كاملة يصرف عليها مليارات وللأسف ليس فقط اليهود بل من بني جلدتنا الآن قنوات وجرائد وصحف من بني جلدتنا ومن دول عربية تذهب إلى القرى فوق الجبال مجلات فاسدة ربما لا تشترى الا نصفها ومع ذلك تصل الى اضيق القرى فوق الجبال من اجل ماذا ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميل ميلا عظيمة قنوات من بني جلدتنا قنوات من دول عربيه كلها عهر وفساد وزنا عيانا بيانا تقود الى الزنا كما ترون وللاسف ان الامه الاسلاميه الا مرحيم الله أدخلها ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميل ميلا عظيمة يصرف عليها مليارات يصرف عليها ملايين يصرف عليها دول تقف فرائها وبالإنترنت المواقع يصرف عليها مليارات لماذا قال عثمان ودت الزانية جميع النساء زوالي يريدون ظلال المسلمين وللأسف الأمة الإسلامية استقبلت ذلك تقول لشخص الدش حرام قال يا أخي نريد الأخبار يا أخي دينك يا أخي عزك شرفك كرامتك عرضك والله يا أخي أبغى الأخبار ماي قضية أخبار قضية لا دين لأن من عنده دين لا يرضى لذريته وبناته وزوجته أن تشاهد القنوات والله لو عابد لن تكس أقسم بالله أقسم بالله العظيم لو عابد رجل عابد عابد تقي يرى هالمناظر أقسم إلا يرتد مناظر ما يصبر عليها الإنسان وإن كنا سنعلق بعد قليل إن شاء الله وخلق الإنسان ضعيف والناس كما ترون بل لا يريدون هذا الكلام تقول يا أخي أمور عظيمة قال أخبار ليست قضية أخبار لو نفرض أخبار تبع دينك عشر أخبار تبع دينك عزك شرف كرامتك ولذلك كلما عظم الدين في قلب الشخص تجده يهرب وتجده يتهم نفسه بأنه ضعيف ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيم مجلات وجرائد تنشر العهر والفساد مع أنها لا تشترى كلها ومع ذلك مستمرة أنا أعرف مجلات وأنتم تعرفون لها الآن أكثر من ثلاثين سنة تأتي من جميع الدول من ثلاثين سنة كلها من أولها إلى آخرها وادخل أي محل ترى المجلات تدخل أي محل رح للأسف مسلم فاتح محل انظر ماذا يبيع تجد المجلات طويلة أريضة صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من الخذلان هكذا هكذا تصرف حتى إني قرأت مقابلة مع شخص في فيها الدول العربية يقول سأصرف أموالي في القنوات الظاهر فتتحت قناة سلمية أو كذا يقول سأصرف سأفتح أكثر من ثلاثين قناة فساد ولاصف عربي ودول عربية ويقول ذلك الله عز وجل يقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات الفساد والعهر حتى القنوات اللي تخرج بعض بعض الأمور وما يسمى بعض المواقع الخطيرة كيف نشرت الفساد وقلة الأدب وغيرها فأين الإيمان؟ وأين أين... أين الشهامة؟ أين الرجولة؟ أين الكرامة؟ أين الدين؟ دين الشخص؟ وكلكم تعرفون في آخر الزمان أن الدين يضعف عند الناس وربما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدين صلى الله عليه وسلم سنتكلم نتكلم عنها بعد قيل إن شاء الله. إذن ويريد الذين يتبعون الشهوات من اليهود والنصارى وأهل الفسق وأهل الفجور وأهل الاصيال سواء من الكفرة أو من أهل الإسلام ممن يدعون الإسلام ويقولون اهل مسلمين ينشرون الفساد بجميع أنواعه حتى في الجوالات رسائل يقول تريد كذا اتصل على الرقم الفلاني ويأخذون هالمسكين هذا ماله ومن أجل أمور محرمة نعم والمال وشهوة المال وغيرها وغيرها أن تميل ميلا عظيما وتنحرفوا عن طريق الحق فينبغي على المسلم أن يجتهد كل الاجتهاد أن لا يلتفت لها يلتفت لا، وأن يهتم بدينه وأن يحرص على دينه الإنسان إذا كان الدين له قيمة عنده تجد حريص سنعلق بعد قليل يريد الله أن يخفف عنكم في جميع شرأه سبحانه وتعالى كله تخفيف ليس فقط في قضية من لم يستطع أن يتزوج الحرة كما ذكرنا في الدرس الماضي ذكرنا أنه متى يجوز أن تتزوج الأمة إذا لم تجد مهر الحرة قال الله يريد أن يخفف عنكم بعض العلماء قال في هذا الأمر نقول نحن عام يريد الله عز وجل أن يخفف عنا فيما شرع لنا في أوامره ونواهي والتخفيف ضد التشديد والتفقيل وقد خفف الله عز وجل عن هذه الأمة فقال يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر وقال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيجوز أن تتيمم متى؟ إذا عدم الماء يجوز في السفر أن تقصر الصلاة تخفيفا في رمضان يجوز للمسافر أن يفطر إلى غير ذلك من التخفيفات رضي الحمد والمنة التي يعرفها كل مسلم. ثم قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا ضعيفا في جسمه ضعيفا في علمه ضعيفا في عزمه وإرادته ضعيفا أمام نوازع النفس وغرائزها ضعيفا في كل أموره وأحواله قال ابن القيم رحمه الله فإنه ضعيف البنية ضعيف القوة ضعيف الإرادة ضعيف العلم ضعيف الصبر والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في صبب الحدور فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فإن الهلاك أقرب إليه من نفسه هذا وخلق الإنسان ضعيف ومعلوم إن الإنسان ضعيف في خلقه كما قلنا وفي علمه وفي إرادته وفي صبره قال طعوس وخلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء فماذا نسمي هذا التفسير لا. لا. بالمثال. تفسير بالمثال هذا تفسير بالمثال ليس هو تفسير الآية تفسير الآية وخلق الإنسان ضعيف أن تفسر وخلق الإنسان ضعيفة فحينما تقول وخلق الإنسان ضعيفة تقرأ في كتب التفسير أي في أمر النساء لا يصبر عن النساء هذا يسمى تفسير بالمثال مثل قول الله عز وجل اهدنا الصلاة المستقيم القرآن الكريم هذا تفسير بالمثال اهدنا الصلاة المستقيم اتباع الرسول هذا يسمى تفسير يسمى تفسير بالمثال مثل حسن الخلق حسن الخلق الابتسامة حسن الخلق الكرم هذا تفسير بالمثال ولا حسن الخلق فعل الفضائل وترك الرذائل طيب طيب وخلق الإنسان ضعيفا هنا وقفة ماذا نستفيد من هذا الكلام ليس المراد أن تعرف أن الإنسان خلق ضعيفا الفائدة أن نعرف ماذا نستفيد من ذلك نستفيد أولا أن يعرف الإنسان قدر نفسه فلا يتكبر فهو ضعيف أصله نطفة وآخره جيفة هذه واحد لا يتكبر الأمر الثاني حينما يعرف أنه ضعيف لا يتعرض للفتن وإذاك تجدون العالم الرباني أو الإنسان التقي تجده يهرب من مكان لمكان لماذا لأنه يعلم ما خلق الإنسان ضعيف تجده ما يتعرض للفتن أبدا ويهرب من الفتن أما الإنسان الذي لا يرى ذلك ويعتمد على نفسه تجده يظهر هنا وهنا ويذهب هنا ومعتمد على نفسه ويذهب إلى المنكرات والأسواق والأماكن وحينما تقول له لماذا تفعل ذلك قال الحمد لله أنا ثقة وأنا إن شاء الله أنا مسكن نفسي هذا في الواقع هذا من ضعف الإيمان لأن قوي الإيمان يعلم وخلق الإنسان ض نستفيد الفائدة الثانيه ما هي لا يتعرض للفتن لماذا لأنه ضعيف ضعيف أمام النساء ضعيف أمام المال ضعيف أمام الفتنة ضعيف حينما يجلس في مجلس ويقال فلان بيته قصر فلان جاءته أموال فلان أصبح مديرا فلان وفر يضعف الإنسان هذا أمر معلوم يعرفه كل إنسان يضعف الإنسان ف... لا يتعرض للفتن وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فليلؤ عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة بدود إن السعيدة لمن جنب الفتن إن السعيدة لمن جنب الفتن إن السعيدة لمن جنب الفتن واها لمن صبر واها لمن صبر وهو داود وهو حديث صحيح. تبين إن أعظم أسباب السعادة ومن سعادة الرجل تجنيبه الفتن ولا يتعرض الفتن لأنه ينجو لأنه ينجو وقد ذكرنا قد ذكر ابن القيم رحمه الله ذكر ابن القيم رحمه الله أن من تعظيم النواهي تعظيم الأمر والنهي ذكرناه استقامة القلب من علامة تعظيم النهي أن الإنسان لا يقرب لا يفعل النهي ولا يقرب إليه أي, أي طريق يؤدي إلى النهي يبتعد عنه خلاف لوضع الناس الآن حينما تقول أسم تضاربوا على الاسهم حينما تقول معاملة جديدة الناس تتذابع عليها لا يبالون بالدين ولا الشبهات ولا غيرها بل أصبحت في هذا الزمان الشبهات حينما تقول لشخص فيها شبهة قال الحمد لله يعني يسويها يعني حرام كان السلف الشبهات يتركونه ولا لا يتركونه في هذا الزمان الشبهات يركضون إليها نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ستكون فتن أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا إلى آخر حديث الذي سبقه قبل قليل. إذن الفائدة الثانية حينما يعلم الإنسان ضعفه لا يتعرض للفتن لأنه ضعيف وفعلا ونريد أن نذكر قصص حتى لا يطول الدرس كم إنسان انتكس كما ترون في هذا الواقع كم من إنسان بدأ يقرأ على الناس قرآن المرضى وانظروا ماذا أحوالهم إلا مرحيم الله كم من إنسان تعرض للجلوس مع الأغنياء أو مع الكبراء؟ أنظر كيف بعدينه وبعدينه ولا أمثل على ذلك كثيراً بالقنوات ترون وما ترون ما ترون ترون الفتاوى الغريبة وترون كيف يبيع الإنسان دينه وترى هذا الشخص كيف لا يبالي من أجل ألف أو ألفين ريال النفس ضعيفة والواقع كبر ذي ولذلك من أعظم علامات تعظيم الله عز وجل أن الإنسان لا يتعرض للفتن لا يتعرض الفتن وقد سئل أحد العلماء في الرياض قال له أحد الشباب هنا أسمع قال يا ما رأيك في القناة الفلانية جديدة ظهر إسلامية وش قال له الشيخ وراك بالسيارة قال يا بني السلامه أسلم جواب عالم رباني جواب عالم رباني ركب السيارة مشاء قال يا ابني يا بني السلامة لا يعدلها شيء لكن الناس لا يريدون هذا الكلام الناس تريد أخبار وتريد الصغار وكذا قال له كلمة من يضبطها سيعيش إن شاء الله بخير. قال يا بني يا بني السلام لا يعدلها شيء وهذه كلمة الامام احمد الامام احمد دائما يقول هذا الكلام. إذا ساله أو سأل يقول له قال يا بني السلام ما يعدلها شيء يعني قال أنا ما أقول لك حرام وحلال. أنا ما أقول لكن أعطيك قاعدة إذا ردت النجاة لانه غالبا يسأل ظاهرا وشريد النجاة. أنت ألتا ذمه السلام لا يعدلها شيء قال له قناة سلمية لأنه يدري العالم الرباني يدنه تجور. ستجل كلكم ترون ان بعضهم أدخل قنوات إسلامية الآن القنوات التي تبث النساء وأخبار نساء إلى خيرها الفائدة الثالثة من هذا الكلام وخلق الإنسان ضعيفا لا إله إلا الله نسيته نعم الفائدة الثالثة وخلق الإنسان ضعيفا أن الإنسان لا يعتمد على نفسه في طلب العلم في العبادة في الطاعة في الدعوة أكثر من انتكس سواء ظاهرياً أو باطنياً اعتمد على نفسه طبعاً لا في أحد شخص يأتي ويقول أنا معتمد على نفسي ما أحد يقول هذا كل شخص يقول أنا معتمد على الله لكن نقول شكلياً فعلهم فعل الناس الآن معتمد على نفسه كل فتنة يدخلها كل جديد يذهب إليه يا أخي لا تذهب هذا الجديد تدري عن دينك قال كل الناس أي أمر جديد تكنولوجيا يدخله هذا دليل على أنه معتمد على نفسه، ولا ما في أحد يقول والله أنا معتمد على، أنا معتمد على الله، لا، لكن فعل الناس فمن علامات أن يعرف الإنسان هو ضعيف يعتمد وأنه لا يعتمد على نفسه، وأكبر علامة الخذلان أن ترى الإنسان يعتمد على نفسه، من علامة توفيق الله على العبد أن تجده معتمد على الله في طلب العلم ما يمكن يبرز أحد بطلب العلم ويثبت ويرفعه الله بطلب العلم وطلب العلم والكتاب والسنة إلا تجده خاضعا ذليلا منكسرا يدعو الله عز وجل أن يكون من أهل العلم الذين جاءت الآثار في فضلهم لأنه ليس كل علم جاءت الآثار في فضلهم لأن العلم ينقسم إلى قسمين علم نافع وغير نافع فتجده يعتمد على الله عز وجل يتضرع إلى الله ينكسر أمام الله تجده دائما اللهم اني أعوذ بك من الفتن اللهم نجني من الفتن يرجع إلى إلى أهل العلم الموثوق بهم تجده دائماً معتمد على الله عز وجل ثابتاً بالطاعة يقول الشيخ الإسلام في معنى كلام له يقول أتيت بواب العبادات كلها فإذا مليئة فإذا باب الانكسار والذل فاضي فارغ باب الذل والانكسار فخلق الإنسان ضعيفاً ضعيف ضعيف أمام الريال ضعيف أمام الريال إذن يعتمد على الله ويتوكل على الله. إذا بدأ بطلب العلم تجده يبكي ويتضرع ويدعو الله. هذا الدرس، هذا الدرس أو من الجست لحد أو دروس المشايخ الآخرين أو غيرها. هذا لولا توفيق الله ما استمر. لولا توفيق الله وتجدون الذي ما يعتمد على الله ما يستمر. الذي يعتمد على نفسه. والله اليوم برد يا ابن الحلال. خل بعدين. وانظر انظر الدروس في الرياض في كل مكان ما تجد استمرار. لماذا؟ لأن الانسان ما اعتمد على الله، ولا وثق، ولا أخلص لله عز وجل، ودع الله، وإن اعتمد على نفسه، وإلا العبد لو عرف أن هذا من توفيق الله غيره كثير نايمين عن الصلاة، وعرف أن هذه من أعظم النعم، لكن يأتي ألا إنه يعني جلسة عادية، فالربا بعضهم يقول الحمد لله أنا جيت الفجر ما حج غيري هذا ما يوفق، لأن هذا عز، هذا ما ينال إلا بذل النفوس. أبداً وإذاك ما تجد أحد برز بطلب العلم إلا من ذل نفسه لله أما من غير ذل لا. والله أنا جيت الفجر غيري ما جاء غيري ما جاء أنا جاي وشغل السيارة وبرد وجاي لا هذا علم اصطفاء توفيق ما يناره الإنسان إلا أن يذل نفسه لله عز وجل ويعرف هذه نقطة أساسية حتى لمن يسمعني، ويعرف أن هذا من توفيق الله وإلا أن الله عز وجل يجعله مثل غيرك نايم من على فراش وإلا سهران عند مباراة أو تنفلية فيعرف الإنسان هذه من نعم الله على العبد فيشكر الله تبارك وتعالى وحقيقة الآية فيها فيها فوائد حقيقة لا أريد أن أطيل في الدرس وإلا القرآن كله فوائد وهذه الآية لعلها إن شاء الله في جلسة الأحد في أحد الأسبوع القادمة نتفرغ لها لأن فيها, فيها فوائد وخلق الإنسان ضعيفا فيها فوائد كثيرة ليست القضية أنك تعرف أن الإنسان ضعيف لا طيب فوائد الآيات سعت رحمة الله لعباده حيث أراد أن يبين لهم ما يحتاجونه وفيه كمال هذه الشريعة وفيه وفي هذه الآيات إن الله يحب التوابين وفيها كرم الله وفيها إثبات عموم علم الله عز وجل وفيه على الإنسان يقتلع بأحكام الله لأنه صادر عن علم وحكمة وفيها علم الله بما في القلوب ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميل عظيمة وفيها الحذر من الذين يتبعون الشهوات الحذر فلا يستقبل ما يرسلونه وما يأتون به وفيها أن أهل الكفر والمعاصي يعملون ما في وسعهم لإضلال العباد يقول أبي الزراج حفظه الله يقول النصرانية تذهب للدول الفقيرة 15 سنة الطبيبة والدكتورة غيرها تذهب لتلك المناطق 15 سنة ومع ذلك ما يسلم معه ولا واحد ومع ذلك تجلس 15 سنة النصرانية وتدعم بالأموال تجلس 15 سنة في الدول الفقيرة في أفريقيا وغيرها ومن فوائد الآيات خطر الشهوات على المجتمع وفيها التحذير لمن يبيع المجلات الهابطة وأشرط الأغاني وغيرها من آلات اللهو وفيها أن الله يريد التخويف عن العباد وفيها أن الله يحب أن تؤتى رخصه والله أعلم صلى الله وسلم عن نبيه